إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْوَّ فِي سِتَّةِ وَبَنِّكُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ قُـنَـا فـي سَـمَـا وَكِـرَ الْأَرْضِ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ استمى عَلَى الْعَرْشِ رَبُّ شكيع إلا من بعد إذنه لاركم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليهم أرجعكم جميعا إليهم أرجعكم جميعا إليهم أرجعكم جميعا رَبَّنَا يُحْيِقُ إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَذِكَّرَ الَّذِينَ آمَنُوا عَامِلُ الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ <تصفيق> <تصفيق> كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ نِمَا كَانُوا يكسرون، والذي جعل الش kemsa waya an Hüz Burası Burası Burası Burası Burası Burası Burası Burası Burası Burası Burası ما خلق الله ذلك إلا بالعق فصلوا الآيات لقوم يعلمون في اختلاف الليل والنار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين وعثلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجريهم حَتِيمَ الْأَنْعَامِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ دَعَوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُ فآخر دعناهم أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناؤا وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ياليك اللهم مكن فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو مخلصين له الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا إن تنصروا الله ينصركم إن تنصروا الله ينصركم فيسبت أقدامكم الله العظيم